اللهم كن մուտքը <tune> هم من خلق سماواته նան դու փողը կամ shit Arب X ko semba الله الرحمن الرحيم سلام namo <laughs> dhamasim I love you blah, blah, blah. Whoa, <laughs> whoa, more. Mm -hmm. I'll <laughs> never yam tan zai ta मुझमें आने दीजिए on um. Wow.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 What well a يا من له عز رب من اخر وَلِلَّهِ نَعْبُدُ وَنَرْحَمُ وَلَهُ raha <laughs> KuhlennakNetir al-Quran Hãy subscribe cho k drop one Yes he is SUBSCRIBE